بسم الله الرحمن الرحيم قد افلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للذكاة فاعلون Gulla vina rum le frogi, mi ha februna هم والذين هم لعماتهم وأدمراون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفرداح هم فيها قوالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ثُلَاثَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُنَّ طَفَّةً فِي خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عظاما فخلقنا المضوة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا قرق خَتَبَ رَكْمَ وَأَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنْ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ثُمَّ إِنْ لَكُمْ يَوْمَ ولقد خَلَقْنَاكَ وَفَوْقَكَ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ وَإِنَّ عَذَابَهُ بِهِ لَقَوَّدُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِجَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ آتُونَ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّفْئُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ولكم فيها بنافع كثيرة ومنها تاكنون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد رسلنا نوعا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره أفلا تتقون فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأنزل مَلَائِكَةً لا ذل من إكتم ما سمعنا بهذا في آبائنا لو ولن إنه إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به Allah Rabb, őrültem, bármikor kifoghatnak. Fájdalmasan érzem a szívemet. A szívekben فإذا جاء أمرنا وثارت النور فاسلك فيها من كل زوجين السين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخوط بني في الذين غرموا إنهم مغرقون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّبَ إِلَيْنَا وَأَنتَ خَيْرُ المنزلين. إن في ذلك لآيات وإنكم لملمبترين ثم أسعنا من بعدهم قرننا خرّين فأرسلنا فيهم وصولا فأرسلنا فيهم وصولا منهم أنعبدوا الله ما لكم من إله غيره a félte t t t t t t t t t t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 إنكم إذا لقوا سرنا أيدكم إنكم إذا ماتوا كنتم ترابا وإغماضا إنكم أنكم مخرجون هيات هيات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين, وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افتر على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب انصرني بما كذبوا. قال أما قليل لا يصبحن نادمين. Áwazá homó folyá átóbé a hattíváze ánne homgonszá Kebordan lélka méváni Sommas saö mé rádé korówaní merttessz ما نزلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاءهم ما ترثونها كذبوا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 فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنومن لبصرين مثلنا، وقومه ما لنا آبدون، فكذبوا ما فكانوا من المعلقين. وَلَقَدْ أَتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُمَا إِمَارُ بَوَةٍ ذَاتِ قَرِيرٍ وَمَعِينٌ يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وَأَنَا وَقَفْتُكُمْ فَاتَّقُونْ شَتَّتَقُوا أَرْوَاحٌ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا رَادُّهُمْ فَارِعُونَ فَضَرَبُوا فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى عَيْنٍ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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يطون، والذين يطون ما آتوا Annahumu, innahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, mahúbihim, ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظومون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجعرون لا تزعر اليوم إنكم منا لا تنصرون وَدَكَالَتَا يَاتِي تُتْلِعَ لَكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِكُمْ ثَامِرًا ha fel nem döbbere a kölye, amjájáj, ha nem érte a ház, azokul aholi, ha nem a rasszukat, fáj a húmuk. Ami للاقط واكثر من العقل كاره ولا الحق اهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بلتيناهم بذكرهم فَوَمَعَانِ ذِكْرِهِمْ مُعْلِظُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَّزُ رَبُّكَ خَوْيَدٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِيقِ وَإِنْ لَكَ لَتَدَاعُوْهُمْ وإلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضد للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا فعذاب شديد إذا هم فيه وهو الذي أنشأ لكم الثماء والبصر والفئدة طلينا ما تشكرون وهو الذي زرأكم في نرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت Valóként nem lehet, hogy az بَلْ قَالُوا مِسْنَ مَا قَالَ لَوَّنُونَ قَالُوا أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظُومًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدَنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قبل Ina fa, ilya a fautir lou wali. Qul min lardu wma fiha in kuntum ta'lamuna syaquluna lilah. قل ما الرب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فَلَا تَتَقُون قل ما بِيَدِي مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيهِ إِنْ كُنْتُم وهو يجير ولا يشار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسعرون بل تيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان مأه من إله إذن لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون آلموا الغيب والشهادة فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا تُرِيَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدفع بالتي أحسن السجئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاءت دَعَوْا الْمَوْتَى قَوْلًا رَبِّ رَجِّعُونَا إِلَيْكَ قَوْلًا رَبِّ رَجِّعُونَا إِلَى أَنْ نَّعْمَلَ صَالِحًا فيما كَلَّا إِنَّ كَلِمَتَهُ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ راسنقوننا يوم يبعثون فاذا نفث في الصور فناء فاب بينهم يومئذ ولا يتثاءلون فما ثقلت موازينه فاولائك هم المفلعون. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خُوَلِدُونَ تَلْفَعْ وُجُوهَهُمُ تَلْفَعْ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ألم تكن آياتي تتل عليكم فكنتم بها تكذبون قولوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين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 فَأَوْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاوِينِ وَعِينِنَا فَتَغَدَّتُّمُ فَتَخَذْتُمُهُمْ سُخْرِيًا حَتَّى أَنْ سَمِعُوكُمْ يَذْكُرُونِي وَكُنْتُمْ تَمِنُونَ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَئْتُكُمْ الْيَوْمَ بِمَا صبروا أَنَهُمُ الْمُفْلِحُونَ قَالُوا كَم فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ وَأُنُولُ يَوْمًا أَوْ يَوْمٍ قال إِلَٰهَ إِلَّا بِسْمُ إِن لَّقَليلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وأنكم إلينا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الملك الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعم الله إله ناخر لا برحان له به فإنما إثابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ